بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة من القارع وما أدراك من القارع يوم يكون ناسك الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما فقلت موازينه فهو في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا من خفت موازينه فأمه هاوية وما أَدْرَاكَ مَا هي نار حامية